القصيده اليميه له تفوقت الى الذكر يا اهل والمشاهد اسما بسر مقامات تجل Samo فَكَمْ فَازَ بِالْخَيْرَاتِ مَنْ رَكْبَهُ أَمَّا بِأَهْلِ الْفَنَا وَالسَّكْرِ وَالصَّحْوِ وَالْبَقَارِ بِكُلِّ مُحِبٍ فِي مَحَبَّتِ كُمْهَمْ لا زال فيكم ولا الهمّى دعوناك do also you know? Rabulül Khali fi turbi arzikum ve رَبَّ الْوَجْدُ وَعَافُ وَصَامِحْ لِمُهُرَ مِنْ وَتُبْ تَحَنًّا يَا إِلَهِ تَكَرُّمًا لِعَبْدٍ غَدَى يُسَمَّى بِحُبِّكَ مُصْطَفَى خَنِيعٌ عُذَارٌ فِي الْمَحَبِّ صلى الله عليه وسلم وأتباعه والسالكين طريقه وكل الورى من فضل ذاتك عمم وصل وسلم سيدي كل لمحة ألا المصطفى من وَنَالَ دُنُوًا لَا إُضَاحًا وَرِفَعَةً وَبَعَدَ إِخْتِرَاقِ الْحُبِّ لِلْرَبِّ كُلَّمَا بَشَاءً قصه في الكون أي يتقدم وأشياعه والناهجين سبيله مادد أهد ما طلب الصباوة السماء اللهم صل وسلم وبارك على من تشرفت به جميع الأكوان وصل وسلم أرتبه <تقلت> معالم الإلفان. الله وصلّي سلم وبارك على محمد الذي أوضح طقائق القرآن. وصلّي سلم وبارك على أعيا الأعيان والسبب في وجوده كل شان. وصلّي سلم وبارك على من شيد كان الشرعات للعالمين وأوحف على الطريقة الصائرين ورمز في علوم الحقيقة العارفين وصل وسلم اللهم عليه صلاة تنيق بجنابه الشريف ومقاره في وسلم تسليما دائما يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصر وأظهر سرائر الهيوب باب كل طالب ودليل كل محجوب وصل وسلم اللهم عليه طلعت شمس الأكوان على الوجود وصل وسلم وبارك على من افاض علينا بإمداده صحائب الوجود يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية تذهب بي قريبنا إلا ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية وصل وسلم اللهم عليه صلاة تنشاريح بها الصدور بها الأمور وتنشاريح أشيث بها الستور وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الثين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالمين آمين قل أم. نحن حماه وابتهج وعلى باك المحيا فعجب وادعي الأكوان وقل وسقاً واصطق في الشوق في النهاج والزنباب الهتابي تفر وتكون بذلك خلي نجي واخرج عن كل هوابداً وادعي التلفيق مع الهزج إياك أخي فالإياك أخي ترافق من لم ينهك عن طرق العوج اقنع وازهد واذكره كذاك باب سواه لا تنج وادخل للحال خليل ومن نحوي الخمار أب السرج واشرق واطرب لا تخشى سوى إياك تمل عن دن نهيج كم أنت كذا لم تصحي أفق وإلى الأبواب فقم ونجي مولاي أتيتك منكسرا وبغيرك شمقي لم يهجي وتيت إليك خنيا من صومي وصلاتي من حججي وكذا علمي وكذا عملي وكذا كدليلي معه جهجي لا أملك شيئا غير مخافة أن يغشى بهاجي هل غير جنابك يقصد الداق وجمالك ذي الحسن البهاجي من يقصد غيرك فهو إذا بظلام البعد تراه فجي من أنت تغل فذاك من المهلاك ومن تهدي فناجي ودموع العين تسابقني من خوفك تجري اللجج يا عابل قلبي ويك فدع بني واقصر عن ذا الحراجي كم تعبلني لم تعذرني دعني في البسط وفي الفرج أذني لحبيبي صاغية كنت عند الواشي السماجي يا صاحب حان الخمر أدري صرفا مترك للمنتزجي وأدري كأس الأسرار ودعني أصير به من بالهمج الهمجي يسر الجمع كذيكا وجمع الجمع وكل شجي ان دات في سر السر بعيني يا ربي منك رجي يا حقيقتك ربي ما النور المنبجي يا كنت به ازلم بمحمد صلى الله عليه وسلم من جاء بالبلاج كذا الحب وأهل جذبي المنعرج وبما أوجدت من الأكوان بما فيهن من الأرج وبأهل الحي وبهجته وبجره القدرة والمرج وبطيب الوصل ولزته إبصاده مسجِي، وبقلبي في بلواك غداً، وحياتك ليساب من زعيج، تجل الليل معالمه وظلام الكون كمسجِي بمنازل أفلاك وكذا بمتانعها ثم البرج بالآل صحب من بهم. الخيرات لينا تجي سر مجبور كسري برضيه ليكون بوصل كامل تهجين واخلا الرضوان عليه شب في حبك حبي هجي ومنح قلبي نفحاتك يا مولاي لا بالفرج ما حسنت قلبي إلا تمح خطايا الذنب من الدرج، وفير يا وله رب لنا ضلها، ولا هور أعلى الدرج، واسمح للصامع ما نشدت قم نحب حماه وابتاجه، أو ما حد سهرًا يحتج شدة أودت المحج، وصلوات الله على الهادي. سلام يهدي في الحجاج لمحمدنا صلى الله عليه وسلم ولا أحمدنا ما فاح أقحى ما فاح أقاح في المرج وعلى الصطيق خليفته وكذا الفاروق وكل نجي وعلى وثمان شهيد الطاري وفا فرقاء على الترجي وأب العسنين مع الأولاد جذ الأزواج وكل شجي وعلى المهدي وعترتهم أشبع في زمان الباجي وعلى من مهد الأراضين كما قد برحا في الحجاج ما لمحب نحفهم أمسار الركب على السرج أو ماتا عية مات مولا يرجو للنصر مع الفراج اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيم وصل وسلم على جميع الأمبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرطين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات أبي بكر وعمر وثمان وعلي وأنساني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والتابعين لهم إحسان الله يوم الدين وحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا رحمن الرحيم يا الله يا حي يا قيوم لا